بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اننا ذا قد شرع محمد صلى الله في هذه الفتره في بيان ما يتعلق بالتزامات المؤذن فإن الواجد على من أسجر غيره أن يلتزم بتمكينه من المنفعة وعقد الإيجارة منصب على منفعة مطلوبة بالمهاوضة فالمستأذر دفع المال لتحصيل هذه المنفعة فالواجد ألن واجد أن يمكنه من هذه المنفعة فإذا حصل العذر الطارئ الذي يمنع من استفاع هذه المرتفعة ولا يتمكن المستأجر من أخذ حقه من العلم المستأجرة فإنه حينئذ ينفتح عقد الإجارة فأنت مثلا إذا استأجرت دارا من أجل أن تسكن فيها فإنك إنما طلبت هذه الإجارة من أجل ننفع في فلو أن هذه الدارة التي اكتريت واستعجرت فقطت وانهدن فإنه يتعذر وينتنع عليك أن تستوفي حقك وحينئذ كأن المحل الذي اتفق عليه الطرفان قد فات كأن المنفعة التي هي محل أقضي بين الطرفين قد فاتت بقوات العين ولذلك ينفتر عقد الوجار يكون هذا ما مثل المصنف رحمه الله في العقارات كعين كذائب التأجرها من أجل أن يسكنها تنهدم إذا انهدمت الدار لها حالتان الحالة الأولى أن تنهدم قبل استفاء منفعة وحينئذ ينفق عقد الإجارة ولن يتم استفاء منفعة ويجب على المؤجد أن يربى المال لنستأجب وأما إذا حقر فهي حالة ثانية أن يرسل العبر الطائف بالانهجام بعد الإثار يستأجب مدة ما من العقد فأن يستأجر الدار سنة وتنهجم الدار في رفع الأول من السنة أو تنهجم الدار في النصف الأول من السنة أو بعد مضي ثلاثة أرباع السنة ففي الحالة الثانية إذا انهدمت الدار وقد استوفى المستأجر شيئا منها فإن الإجارة ستتبعث لتبعض ذلك الشيء سنقول للمؤدد أن لك عند المستأجر قجرة المدة التي استوفاها سواء دلغت نصف المدة أو كانت دون أوربت على ذلك وعما من نسبة للمؤجد فنقول له يجب عليك دكر هذه الأجرة والذائد على ذلك ينفتخ العقل بينكما فلو استعجر الدارة بعشرة آلاف لسنة كاملة وانهدمت بعد سكناه نصف سنة فنقول للمستعجر إدفع خمسة ونقول للمؤجد ربا المستعجر عن خمسة الآلاف التي أخذتها وتنبكوا نصفاً من التي دفعت إليك هذا إذا هدمت الدار بالنسبة لإدارة الأراضيين مثلاً مطلّف بمجالين النثال الأول في الدور والنثال الثاني في الأراضيين والمزارع فإذا استأدرت الدار أو العمارة أو الشطة إنما تتحجرها من أجل السكنها فلا إشكال يكون التنفيذ بالانهدام كذلك حظاً في الأراضي للزراعة تفوت مصلحة الإجارة بذهاب الماء فأنت إذا استعدرت أرضاً من قبل الزراعة وكان في الأرض بئر ثم هذه بئر غار ماءها وانقطع الماء الذي فيها أو تمثل بمثال ثاني فتقول استعدرت أرضاً للزراعة فجاء سيل واجتاح هذه الأرض وأغرقها بحذرين من زراعتها لأن إذا عمرت بالماء وغمرت بالماء تعذر كبيرها إلا إذا انكشفها وحفر الماء عنها وحينئذ إذا كانت الأرض معدل الزراعة تقدم أنه لا يستحق أن يعقد الإجارة على أرض من أجل الزراعة إلا إذا كان الماء موجودا فيها وذكرنا هذا وذكرنا الدليل على ذلك وقلنا إن أي عقد للجراعة على أرض ينبغي أن تكون الناق مؤمنة فإذا اتفق الطرفان على أنه يستأجر منه هذه الأرض من للجراعة سنة كاملة ثم فيه امتطف في السنة غار الناء وانقطع الناء فإنك لن تستطيع أن تحصل المنطقة التي من أجلها عاوط بالإجارة على هذه الأرض فلنظم أن تبقى على هذا العقد فيأخذ المال منك وأنت لا تأخذ حقك فينفسك عقد الإجارة في نصف الثاني من السنة ويصحح عقد الإجارة في نصف الأول من السنة لأن النصف الأول قد أخذت المنفعة ثاممة كاملة والنصف الثاني قسيل بينك وبين هذه المنفعة فحق مالك الأرض أن يعفذ منك مستوتيت وحقك أن تأخذ منه مالا في الصفحة فينفسك العقد في منصف الثاني وأما إذا ظارنا بعد ذهاب ثلثين السنة فالحكم كذلك تدهع أدرة ثلثين ويرد أو ترد أدرة الثلثة هارحلة إذن إذا حصل ما يمنع الاستفاء القاعدة أن يحصل ما يمنع الاستفاء المنفع سواء كان في البيوت أو في الأراضي ما يمنع الاستفاء المنفع تقل على الشرطين إذا انتنع الاستفاء المنفع وتعذر ذلك بسبب الهدام الدار أو غرف الأرض ومقطاع ماهي عن الأرض فلا يعلم من حالته إما أن يكون قبل العقل قبل استيفاء المستأدري ومضي شيء من العقل فحينئذ ينسفق العقل من أصله وسرد الطينة كاملة وإما أن يقع هذا وقد مضى شيء من المدة كما في الدور وفي الأراضي فحينئذ نقول فتبعر الإجارة ببعضها ويجب على المستأجر ويجب على المؤذر أن يرد من القيمة لقدر ما بقي من ندة الإجارة إذا كان نصاً أو أكثر على فصيب الذي يتقدم <تصفيق> أو أرضاً لزرع تنقطع ماءها أو غريقة انفتقت الإجارة بالباطل فانقطع ماءها لأن النار هو الذي يكون به الزرع لكن لو أنه قال له ويجب أن تستعز رمية هذه الأرض إما ان أجرعها وإذا لم أجرعها فسأجعلها محلا للدوار حينئذ أعطاه عن ريح فلو فاتت مصلحة الزراعة بانقطاع الماء فإنه يكون من حقي أن يستوفي عن طريق جعلها محلا للدوار به كما لك فإذا ما لا يكون هذا إلا إذا تنحض العقل من أجل الزراعة أما إذا لم يكن من أجل الزراعة فلا إشكال حينئذ ننظر ممكن في بعض الأحيان مثلا لو أنه استعجر أرضا من أجل أن تكونوا استودعا له فجاء السين وأبرقه نفس الشكر وهذا لو أنه استعجر أرضا لمصلحة ثم إن هذه المصلحة تعذرة بوجود مثلا لو أنه استأجرها من أجل أن يضع فيها جوابه اصارت أرضا مستفعة تبذك الزواف ما يمكن أن ينتفق ويرتفق على الوجه المعتبر القاعدة والضابط ما ذكرناه والمثال ما ذكره العلماء رحمه الله من هدام الدار وغرق الأرض هذه الأنفلة لكن الضابط كما ذكرنا على الأمر المهم لطالب العلم أن يعرف قاعدة المسألة وقاعدة المسألة أن يتعذر الاستفاء هذا في القديم في زماننا لو أنه تتعذر كيارا بعينه على أن يركبها إلى موضع معين وسلفة الخيار فقد ذكرنا أن بعض العلماء يقول من حق المؤجد إذا كانت معينة يثوث العقب بفواته المنفعة منها فإذا تعطرت لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها إذا عين فقال له بهذه الخيار وبعض العلماء يقول إذا كانت المركوب ولذلك المصنف نستل بالأخار قال إذا كانت في المركوبات يمكن إيجاد مركوب بنفسها ولا نسف العقل فنقول له صحيح أن هذه السيارة قد تعقلت ولا يمكنك أن تنفي بقية من عقل التي تنفي أو أن ينفس بقية الذي هو نصف المسافة فنقول حينئذ اعتد سيارة بنفسها في الأوصار وأنزل عقل وبين. على التفكير الذي تقدم نعنى في نسرة ثلاثة العين المستأجرون نعنى إن فتخت الإجارة في الباقي قال رحمه الله إن فتخت الإجارة في الباقي هو في من دقة المسلمة أنه قال إن فتخت الإجارة في الباقي وهذا فيه مسألة ثالثة المسألة الأولى أنه أعطاك شكم ما إذا وقع الخلل والعذر الطال أثناء المدد فتشهم منه أنه إذا وقع قبل التنفيذ وقبل الاستيثاء أنه يجب قبل ما كانت فلما قالت إن فتخ وهذا أجمل ما يكون في المتون الفتحية وبها يبرك دقة صاحب المثل وفتن احتصاري لأن المثل تقوم على احتصار لذلك لم يقول لك إن فتخ من أصله ووجب رب القيمة كاملة في حال ما إذا كان العذر قبل التنفيذ وقبل الاستفاء شيء من المنفل ويقول بعد ذلك وأن إذا حطر ذلك أثناء المدة إن فتح العقل فيما بقي جاء كبالجلة الأخيرة منذها على فتن مسالتين فهي الشيء مشرح به وهو يجب رد ما بقي من القيمة ونفهم من هذا أنه إذا لم يأخذ شيئا وجبرته القيمة كاملة لأنه إذا وجد رد بقية القيمة لعدم التمكن من الاستفاع فيما بقي من المدة وجب ربض القيمة كاملة إذا لم يتمرك من الاستفاع كمبيته فهذا بالنسبة لحكم المشاركين والاختشار أن نقول إن القاعدة أن العين إذا, إذا ذهبت وثلثت أو تعذر الاستفاء من العين بجهاد الشيخ الذي تقوم عليه المطلحة التي من أجلها التأذر الأجيب فلا يخلو من حالتين إما أن يكون قبل أن يأخذ شيئا من المنفع وإما أن يكون بعد أن أخذ شيئا من المنفع أو نضى شيئا من المدة ففي الحالة الغوذة ينفسح العقل ويجب ورد المال ثانيا وفي الحالة الثانية يسرع المستعجر على قدر ما من المنافع وحصلها قال رحمه الله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عين فله الكفر وعليه أجرة ما نظر يقول المصنف رحمه الله وإن وجد العين معيبة هذا كله كما ذكرنا في التزامات المؤجر المؤجر إذا اتفق معه على إجارة سيارة أو أرض أو جار فإنه يجب عليه شيء اجزم به إن العقد ومن هذا أنه يمكنك من العين حتى في السورة إذا لا بد أن تكون العين موجودة ويمكن استفاء منفعة منها أن تكون العين موجود ويمكن استفاء منفعة منها فلو تلفت العين كما ذكرنا أو تعذر استفاء منفعة منها كأرض غار ماءها بيناتك يبقى السؤال إذا فرأ إذا وددت العين عيدا العين ما نهدمه ولكن فيها عيد لا تستطيع أن تكتو في المنفعة للشكل المطلوب وانظروا إلى ذبقة العلماء وقد نبهنا على ذلك غير مرة أنهم يأتون بالمؤثر من كل وجه أو المؤثر الأكبر ثم بعد ذلك المؤثر الأسرار فكأن ساحنا السأل قد علينا إذا استعجر المستعجر داراً أو أرضاً وانقطع ماءها وانهجم الدار حينئذن لا يمكن استفاء من كل وجه كما ذكرنا لكن لو, لو وجد في الدار أيضاً الدار ما انهجمه لكن وجد في الدار حيضاً كأن يكون مثلاً يمنى من الانتفاع منها مثل خرور الصقف صار الصقف ما انهجم في الدار فهو يقول لك عرفت الحكم إلى هزمة الثالث لكن ينشأ السؤال أنه لو طرأ عيب لا ينله من احتفاء منفعة ولكن يضره بمصلحة المستأدل في المنفعة فإذا نشأ هذا السؤال يكون العيب على صورة أولا العيب هو النقص يقال عاب فلان فلانا فلان إذا انتقصه فأصل العيب النقص وأما بالنسبة للسلاح السلماء إذا ذكر العيزة في البيع وفي الإجارة ونحيا من عطود المعاوضات فهو كل شيء يؤثر في مالية العين أو المنفع فالشيء الذي ينقص قيمة العين المذيئة أو ينقص قيمة العين المؤجرة والمنفع التي عليها عقل الإجارة يعتبر عيزة أما إذا لم ينقص ولن يؤثر في المالية فليس جعيد ولذلك الإمام مقودانا رحمه الله المرهي ذكر ضابط العين في الإجارة أنهما أقصى المالية فمثلاً أدرك شفقة أو عمارة لخمسة آلاف هذه الشفقة التي تأدرتها سنة لخمسة آلاف فاستحق الخمسة ولكن إذا خر صفها فهي تؤثر بألف أو تؤثر بخمسة آلاف فأنقصة المالية ربما في بعض الأحيان ثلاثة أرضاها القيمة هذا بالنسبة للشفر ممكن أن تستعذر في القديم مثل لبانك بالدابة والظهر كأن يستعذر ناقة ركوباً من أجل أن يركب عليها والناقة فيها عز إذا نشت او جنوحاً إذا ركب عليها الشخص ظل ما تسقطه والإثقاف قد يختم كما الرجل الذي وقفته دابة وهو وقفه بعرب فإذن هناك ريوب في كننا معجرة وبناء على ذلك قال العلماء رحمه الله إن كل شيء ينقص المالين وننقص من القيمة في اعتبر حيثا معجرة فالقسم العيوب الأقصين بالنسبة للحيوانات والآدمين عيوب نفسية وعيوب ذاتية وهناك عيوب كمالات عيوب نفسية مثلا مثل القديم كما لا رجل وغانا مجهونا أو مثلا استعجر رجل شديد الغضر لا يستطيع أن يتساهم معه ولا يستطيع أن يحصل منزعه فيما ينظر أو استعجر خادم من أجل أن يخدمه في إذا شديد الغضر لا يستطيع أن يحصل مصارفا كثيرا صخبا كثيرا تجلع تضجر هذا يؤذي للجل ويشهد به ويشهد بأهله ويشهد بالمصلح فهو كل ما أراد أن يطلب المصلحة ويريدها فإنه يعيقه عن قلدها وأخذها وابتفاء حقه من الرجل سوء خلقه. هذا عيب في النفس عيب وعيب في الخلق وعيب الدار كأن يكون فيه مرض في الجسد لحيث لو قلدت منه منفعة جاءت بالمنفعة متأخرا أو جاءت بها ناقصا فالنزل هذا تستأدره بألخه ووجود العيب فيه يجعل فجر في الخمسينة لئة فإذا هذا عيب محتف لأنه إذا كذبت عند آن عن الخضرة أن هذه العين المؤجرة فيها أن في هذا العين لا يقوم عجرة عشرة ألاس يقوم عجرة خمسة ألاس فإذا كل شيء أثر في النفسي أو أثر في الذات فهو عين وأصبح تأثيراً مثل تأثير الذات يعتبر الضابط تبني عليه أنه ينقص المالية ومن هنا قال العيد ما أنقص المالية ثم قسم النبي أنقص المالية إذا كان في الحيوانات كالآدم والبهائن يكون عيد ذات وعيد نفس عيد النفس البهائن اللي هو الجنوح وإذا كانت دابة جنوحاً تنته إذا جاء يبطل عليها تنته فلا يستطيع أن ينتفع منها وكذلك أيضاً قد تكون شمودياً لذي ذكر عن النوم الصدام رحمه الله مثلاً لذلك الدابة العقود وهي الدابة التي تعبت وهو يريد أن يستوجنهم ساعة ذي ذراها عدوداً وهذا طبيعة البشر وقد يكون عنده من الأطفال أن يكون من هو بطبعه الخاص هذا ينقص المنفع ولا ينقمه من الاستهال طيب بالنسبة للبيوت البيوت فيها عيوب ذات وفيها عيوب نفسه هل للبيت هنا؟ الجواب لا ليس للبيت أخلاق لأن من ما ذكر العلماء أن يكون البيت والعياب بالله يكون وهذا عمر ثابت يعني ثابت ذكر الإمام القدام رحمه الله في المغني وغيره من الأئمة وجود السكن في البيت إذا وجد في البيت سكن وألية من الجان صار عذراً ويعتبر من ذيوب النفسية ذات الدار كامل لو جاء الرجل الذي أدّر الدار يقول لك ليساً لحقك أن تسخ عقد المجارة قد أدّبتك داراً هي بشطاء داراً لأرفها ومطالحها ومنافعها كونها مسكونة أو غير هذا لا يأمن تقول لا هذا علب مؤثر ويمنع رجل من اكتفاء المنفع ويزعج ويؤديه وقال بعض العلماء حتى ولي كان جاره جارسه وفيه أذية خاصة إذا كان على العرب كان يقول له هذا الزار وأدرك إياه والحي كل كان فيه سكن من الزار هذا يضر به إذا جاء بعرضه جاء بأهري إن هذا يضر به ويشبه وكان ينبغي أن يقول له قبل الإزارة إن هذا الحي أو جارك الذي يواجهك أو جارك الذي بجوارك أو أسكن الهمارة فيها عزاب وإنسان والحمد لله هذا عنهم الثلاثة هنا والله الحمد لكن هذا كنثال نذكره كنثال أنه إذا وجد ما يضرب بمصدحة المستعدة ويضيط عليه فهو عيد. كل هذه الحيوك يقضي فيها القاضي ويختي فيها المفتي بمجبرة في عرض المسألة أنه إذا عرضت المسألة وقال استأدرت من فلان دارا يخر سقفها الماء أو استأدرت دارا سقفها يسقط التراث نحو في الجلوث القديمة او استأدرت دارا مسكونة فبين أنها مسكونة هذا تبالغ وقامت مبينة عليه فإن القاضي يقضي بالفساخ عقد الإجاب ويعطيه الخيار ويعطيه مستأدر الخيار ويقول الله أنت بالخيار. إِنَّا أَنْ تَفْشُفْ عَصْلًا بِيجَارَةٍ وإِنَّا أَنْ تُنْضِي العَقْد وَتَرْضَى هذا الْعَيْضِ أو تَتَّفَتْ مع الرجل على انفاق قرصيمة بقدر وجود هذا العَيْض وَتُنْضِي ذلك العَقْد كَمَا تَفَقْتُ مَهَيْضًا هذا بالنسبة لوجود العَيْض المؤثر لكن هناك عيوب هناك عيوب هي في الحقيقة ليست مؤثرة بالعصر لكنها مؤثرة بال نحن طررنا أن العيد الذي يقوم مثلاً في الدار في ومنافعها أنه يضرب يبقى السؤال مثلاً الآن لو لو لو قال قائل إن في الدار ثقب يسير في الجدار هذا علم لكن هل هو عيد معسك؟ الجراب هو في عيد المعسد. وهكذا لو أنه وجد مصورة تخضرنا يمكن إسلاحه نقول للمؤذر قصوش المنصورون عند العقد لأن القائد تقول الإعنال أولى من الإهنان ولذا بتفرع على هذا القائد القول إعنال الغقود ما أنت خلاص إذا تم العقد بين الطرفين إجارة ما نتعرض للشخص في خيار العيد إلا بعيد المؤكد لأن الأصل عندنا الشرق يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالغقود الله أرزم الطرفين وأوجب على المتعاقبين أن يتمنا صفقتهما في عقد الإجارة في وليه وعلى هذا نقول ليس حق أحد أن يسبخ هذا العقد أو يغطي السيارة بسخي من المستأدر إلا إذا كان العيب مؤثر والعيب غير مؤثر وهكذا لو أنه جاء ووجد ضلاطسا من قلع في, في الدار فقال الظلماء يقولون العيب يجب الضت إذا هذا عيب فسبقوا عقد الإجارة هذا أخو حيبا يمكن ثلاثيه وحيبا يسيرا يمكن تداعوه فليس كل عيبا نوجب الفتح لكن هذه الغيوب البسيطة قد توجب الخيار إذا كانت في مثل ما تقدم معنا في الغيوب مثلا لو أن رجلا استأجر جارة وبعد أن سم العقب بين الطرفين وجد أحد الأبواب وجد الخلل في أحد الأبواب من حيث العصد يعني لا يعتبر هذا عيبا معثى نقول له الأصل هذا لكن لو قال له في بداية العقد أشهر عليه أن يوجد أي عيب للأبواب وأشترق عليه أن لا يوجد أي عيب للنوافذ فإن هذا يعتبر بالشرط مستحقا عيبا مستحقا بالشرط هو في الحقيقة عيب ليس في ذات لكن لكنه من الشرط عليه كأن العقد تركب على وجود هذا الشرط فلا نزيمه إلا إذا كان المعقود عليهم لنحل العقد ثالما من العينه الصفة التي تفق عليها الطرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم فكأنهم يقول إني متفق معك وملتج بمسلم تجيهي بشرفك أن يكون هذا, هذا الثالث هذه العين المؤجرة ثالما ثالما من العين محموم هذا أنني فيه شيء في ظهر العين فقال له الآخر قبل فإن النعنى ذلك أنه يشترط عليه وقبل فإن في ذنة المؤجر أن يعطيه الخيار إذا ظهر هذا ولو أن العيش للعصر لا يعطي ولو قال له أستأجي منكها للدار بشرط أن تجعل أبوابها مثلا بنون كذا وكذا ويكون ذلك ما ما يبتدع عصب الإجارة بيننا إلا وهي مثلا قد أصلحت الأبواب او قد ضربت بدون معين أو النبدار تضرب بنون معين أو ترخم فاتفق على ذلك فجاء وقت التنفيذ وجاء عمد الإجارة ولم يحدث شيء من ذلك نقول للمستأجر الحق في بصح عبد الإجارة في المواقع يأتي الشخص يستأجر عنارة فيقول له أنا أستأجر منك هذه العنارة بمئة ألف شهر ذكتك قال قبل قال لكن أشترك أنه ما يأتي يوم ثمانية وعشرين من ذلك إلا وهي محوشة بالفراش السلام واشترط شيئا معين فجأة يوم ثمانية وعشرين وهي ليست أو حتى ولو فرشة كلها إلا شيء منها نقول للمشتاعدة لك الصيحة لأنه الثدن والشريعة تحترم هذه الرفوض وقد ترى هذا شيء يسيرا لأنها لو أخلت الشريعة بشرط يسير لست تخل بما هو أعظمها لأنه قد تقول مثلا أن فراش تهل تثبيره لكن قد يشترق عليه أموراً تكون بالملايين ولذلك كما أن الشريعة كل في اليسير من المال في الكثير من المال فإذا التزم وقال لك عليها أن لا يأتي الوقت منعش أن لا بداية الأرض إلا وقد هيأت هذه العمارة بالصفى الثنانية أو بالشكل الثناني فن العقد واوجد بك الوقت ولم ولم يؤدي ما سلم به نقول للمستاجر له خيار وهذا عيب لكنه ايضا مستحق بالشط فاصبح العيب لها انا قسم عيب يستحق بالعقد وعيب يستحق بالشط العيب الذي يستحق بالعقد بعض الاحيان يخضع للعقد يعني مثلا الان عندنا في العقد البيوت في داخل المدن تكون معدثة ومجهزة مجمع فيها ملاشى الماء والكهرباء فلو أنه مؤذر وقال له أؤذرك عمارة في داخل ملب عرفتك سذى وكلب فجاء ونبيد الكهرباء فيها فقال له أنا سذنفك ومؤذرك عمارة لكن أنت ماش برض أن يكون فيها كهرباء نقول أبدا المعروف عرفا كالمسروط شرقا وكما يقول عبدالعنان فالمسروط بغضا فإذا هو في الحقيقة لم يشترك لكن أعتدر العرف داما على الشرق فأن سكوتة عن هذا الشرق تقول له أستأذر منك إمارة العذاخ من النبينا على ما جرى عليه عرف أهل هذا النبي فإيه إخلال يعبده أول ذلك العرفة إخلالا فإننا نعتبره مجدا من للخيار ونقول هذا أي وحيطا أنه لم يجرد ذلك الصراحة لكن سكوته ورده ذلك إلى العادة يدل على أنه قد رضي بما جرى به العرف لذلك البلد والموذن ومن هناك فرد عالي المسألات القيوب المستحقة بالأعراف على القائدة المشهورة العابس المحكمة العابس المحكمة يكون في الزمان إلى تهرباء لو قال له أذرتك هذه السنة بعشرة آلاف سنة ثامنة من كذا إلى كذا قالت الحقن ثم, ثم, ثم لا ماء فيها ننظر إن كان الحي الذي فيه السنة في داخل البلد أو قريب من زلت وهذا الحي فيه الناء ويصد له الناء نحر من المسكة المستأجل لأنه علم أو سأل أو غالب على رمي لأن هذا الموضع فيه ناء سنقول في هذا عيب يجب خيارا من المستأجل لأن كذفة إخضار الناء مؤونة ومن شبط حتى ولو كان قد التذل ومكذره عن طريق مثلا استقاق ليس كوجوده جامعا في البيت هذا يؤثر على من الصالح المستأجل فيكون عيبا مؤسعا لكنه عيبا مستحقا بالعرف وليس بعيبا مستحقا بالشرق والأرض وأنا هذا بفعل فريح العقل وأنا هذا فإن العيوب تعتبر موجبة للخيار وفصلنا في أنواع العيوب لكن يجب السؤال ما هو الدليل على أن من يكون له الخيار موجبة العيد ما هو الدليل على ذلك أولا قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم ضيدكم بالباضل ووجد الدلالة من هذه الآية الحينة أنه إذا استأجروا من استأجر عينا ثامنة كاملة وأوجد الصفقة والعشر مع المؤجد على أنها ثامنة كاملة وأعطى القيمة فقد رضي بإعطاء القيمة المستفق عليها على شيء كامل فإذا ظهر بها عيد بالعين المؤجر العيد فإن العيد ينكس القيمة فأصبح النقص معقولا بالباضل وتزدح ذلك المثال أنه لو أجره حقة أو عمارة تستحق بالسنة فيه عشرة آلات بالعقل على أنها تابنة فجفع له عشرة آلات وتبين أن هذه العيد ينتس قدر الألحين فحينئذ تكون مستحقة في الأصل ثمانية آلات فيكون زيادة الألحين مستحقة بالعقل. فلو أننا لم نعطي الخيار بالعيد أكبت الألحين بالباطنة لأن قوله تعالى لا تأكل أماركم بينكم بالباطل أي بدون مجهي حق ومعنى بالباطل أي بدون مجهي حق التي أكلها المؤذف أكلها بدون مجهي حق لأنه ليس لها قيمة بالعين المؤذرة وليس لها مقابل بالعين المؤذرة ومناحيها وعلى هذا قال العلماء إن وجود الأنوب الميوغ والإجارات يكون من برجة فقط قوله تعالى لأن وجود العيد ينقص المالية وإذا أنقص المالية فإن صاحب العقل الذي ينميك العيد سيأخذ المال كاملا والواقع وأنه لا يتحقه كاملا فصار من أكل المال بالواقع فإذا أعطيت الخيار فإنك أسقطت هذا الباطل إذا أعطيت الخيار وكل المستأجدين أحدثا كن بالعقل وغرى به فهذا لك قال رضيه حينئذ رضيه بذل هذا ما احسيرني وإذا قال لا أرضى رد المال إليه فكان ذلك من عن الأسر المال بالناظرين أما الدليل الثامي فهو الإجناء وقد حق هذا الإجناء الواحي من العلماء وحكى الإمام القدامة رحمه الله وابن المندد رحمه الله بقوض الإمام القدامة قال لا نعلم خلافه لا نعلم خلافه إنه إذا وجد عيب في الشيء المخترى أنه يستحق المكترين الخيارة في وجود ذلك الجيد وأما بالنسبة للقياس والنظر الصحيح فإننا نقول يستحق المستأذر الخيارة بالعيب إذا كان موجودا العين المؤذرة كما يستحقه البائع إذا يستحقه المشهر إذا وجد العيب السلعة من الشراف تجاني بكل منهما أكثر معاوضة وتوضيح هذا القياس لن نقول إنه يستحق المستعدة الخيارة خيار العيد إذا ظهر العيد في العين المعجل كما اتفقنا على أنه في البيت يستحق الخيار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البيت منه الشراشات مصرات ثم ثم أمسسها ثلاثاً فهو بالخيار يعني إذا اكتشف أنها معيدة في الشاشة المصرحة إن شاء رضيها يعني رضي بالعيد وأنضى العطل ثلاث شخص وإن صخطها رضها وصاءاً من تب فقول عليه السلام وإن صخطها رضها دل على أن العيد يوجد الخيار حين ذي وقد تقدمنا عن هذا وذيناه وذكرنا الأدلة النقلية والعطلية عليه فنحن نقول كما استفقناهم بيئا لأن العيب يوزق الخيار كذلك في الإجارة العيب يوزق الخيار لو سئلت عن الرابط بين الحرء والأصل تقول الإللة الرابطة أنه في البيئ عقد معاونة أن البيئ عقد معاونة والإجارة أيضا عقد معاونة كما أنه في البيئ دفع المال لقاء السلعة إذا وجد العيب في استقق الخيار كذلك في الإجارة دفع المال لقاء المنفع فيقول لقول القيار إن ويكون وعلى هذا يثبت خيار العيد في الإجارة إن أحدث ت Fifth Quasi تقول العيد مؤثر في الإجارة في البيع لجانعكم لكل من عقد معارضهم لجانعكم كل منهما عقد معاهر العيب موجب للخيار في الإجارة فيها 채 العيد لجانعكم لكل منهما عقد معارض هذا المستخيل للعيوب المؤثرة في الإجارة وفي اعتبار الشريعة الإسلامية لخيار العين في, في العين المؤجرة دليل على سماحة هذه الشريعة وكمالها وسمون منهجها فإن الله عدل وجعل هذه الشريعة الكاملة في التامة قائمة على العدل وقال سبحانه وتعالى وكمت كلمة ربك صفقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو أثنين عنه سبحانه وتعالى فمن عدله في الحالة أن جعل هذه العقود ما يضبطها دون أن يتوصل أحد الطرفين إلى أدية الآخر والإضرار بحقه فكما أنه ما على الكمال فإنه يجب الرد إلى ثبث النظر وكما أن المستعدل يشتكي من المؤجد كما إن المؤذر يشكي من المستأذر إذا أخلى بعين كذلك المستأذر يشكي من العين المؤذرة من ظهر العين فيها العدل قائد الطرفين كما إن هذا يأخذ حقه كاملا يجب أن نأخذ الآخر حقه كاملا وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عين فنهر تذكر وعليه غذرة ما مضى أو حدث بها العين إن وجدها معيبة هذا قبل العقب قبل استفاء المنفع إن وجدها معينة اتفق معه بعد صلاة العقب على أن يستأذر منه عنارة الشهر الصادق وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين وبعد أن اتفق وجاء في ليلة العقب يريد أن ننبف العنارة النظرة بعد أرؤاها تدين له وجود العين المؤسس فنقول ينفتح العقب هذا إلى وجدها معيبة قبل فيها وزدها معيبة بعد الاستفاد مثل استأجر منه العمارة نصف شهره وكان قد استفق ناره سنة كاملة أو استأجرها ونضى شهره كامل ثم بعد النبي الشاف آخر الشهر الأول تبين أن العمارة فيها ضرب في تفتيك الماء الموجود فيها وهذا منذبها ربما فقط ربما قتلت من بداخلها فهذا العيد عيبه مؤسس أو وجد النجاة ونحن الله بتصاقط من سقفها في مواضح مثلا دورات المياه أو وجد السقف يخر بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة شهور فما لو جاء فقط المطر فأسقط المطر فتبين العيد فبين أنها فنقول له الفس فيما بقي في كل مضخيار ولكن يجب علي أن يرفع ما مضى على القصير الذي قتلناه قال رحمه الله ولا يضمن أذير صاص ما جنت يده قطعا ولا حجام وطبيب وبيضاء لم تجني أيديهم إن عرب جبقهم قال رحمه الله ولا يضمن أذير صاص ما جنت يده قطعا هذه المثلة تتعلق في مسائل الضمان في الكجارات وهي من أدق المسائل وأهمها خاصة وأنها تتغطف عليها الحقوق ويقصد فيها التنازع وتكشر فيها خصومات بين المستأدر والأجيل ولذلك يعتني العلماء رحمه الله بديان مسائل الضمان في الإجارات وتحتاج هذا المسألة من الشيء من الترسيل فنذكروا إن شاء الله ونرجعوا إن شاء الله إن إلى المجد القادم بإذن الله تعالى أحمد الله وليكم فضيلة الشيخ وظارت فيكم ونفعانها بحرمكم فضيلة الشيخة قلستائم ذكرنا أن الأرض إذا انقطع ماءها من شفقة الإذاة فهل ما ضرطه المستأجد يدفعه لفظ المؤجد أنه أن يقلع مضغط فسر رسم الله بشد الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعنه أنه بعد يجب على المستأجر قلعه يقلع هذا الغرب إذا غرف نخلا قلعه إلى أرض ثاني أو إمكان من نخل الله قلع من هذه الأرض أن يحيا في غيرنا فيقلع الغرب هو الضمان على المستأجر لا هل المعجر لأن هذا الغرب رتحه للمستأجر وخسارته على المستعجب لأن الخراج بالظمان كما بيّنه عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان وهذا بيّن فيه إجناع الجلناء أنه ربح لمن يضمن الخسارة كما أن ربح الزرح للمستعجب كذلك في خسارة في الأمور الطارقة والخيضانات والسيوط إذا غطط كلها تعتبر من الإتلافات التي ليست في يد المؤذد ولا يملك دفعها مثل الإعصار إذا حرق الزرح ومثل الرياح العافية إلى أسهدك المحسون كل هذا يضمنه صاحب الزرع ولا يضمنه صاحب الأرض لأن هذا الزرع لماءه وربحه بصاحبه كذلك أيضا خسارته وفساده بالجواعش على من تأذر لا على من أذر والله تعالى أمن أسمى بطل وطبيلة من تأذر أرضا لزراعتها وكان قد اشترط عليه بالمؤجد أن البذرة ينضب ما تفعل في فترة انتطاع الأنطار فوافق المستأجد وهل فرق المعجل ما تفعل هذه النثلة في حقيقة تحتاج إلى لا نظر لأننا ذكرنا أن العلماء رحمه الله نفسه ومن الإمام النووي والإمام مقدامه وكذلك الموردي رحمة الله على الإمام نفسه على أن إجارة الأرض للزراعة شرطها وجود الماء وضناء على ذلك لو قال له أؤذر هذه الأرض للجراعة والماء غير مضمون وغير موجود صار من الغراب حتى ولو رضي المساعدة فهذا العقد من عقود الفاسد أنه أعطف إلا أن بعض الغلماء قال إذا كان الماء موجودا في غالب السنة ويمكن أن يحط المنافع الأخرى غير مزعج الزر فقد رضيك إذا اتفق على ذلك خلابك أما إذا كان غالب السنة لا يوجد الماء وجوده مخاطر به وهو يريدها من أجل الزرق ويريد يعني مثل الأمر المحتمل المتردد هذا لا إشكال في عدم الجوازه والشرط باطل لأن الشرط على هذا الوجه يتوصل به إلى تحليل الحرار لأنه في هذه الحالة يريد المؤدد أن يأخذ ماله مستعدل بدون حق فلو فرضنا أنه اشترط عليه أنه إذا نضغ الزرق لا دخل له في ذلك فكننا العقل فنضى بردئة اليوم الثاني من العقل وفتتأجر منه ثلاث سنوات إدارة الأراضي والزرعة عقل في كل عضوان خمس سنوات فتتصور إذا قلنا بأسكة هذا وهو شرط يؤدي إلى أسلمان بالباطن وصحة الشروط موقوف على قولها لا تعالى بالشرط ولا تضي إلى أسلمان للناس بالباطن ولا يكون الشرط موجبا للغرض والإدراء وهذا لا يتحقق لنتهي هذا الشرط الشرط وجوده وعدمه على هذا النجف سواء ولا يؤثر ولا يعتبر من لم ولم يستأجر نجلاً بمثل هذه الشروط والله سعى العالم أفضل من قبيلة عام من استأجر عاملاً في مرضى وتريد عن عمل في سبعة أيام فهل له أجرى أنه بعدد الأيام التي أعملها أساقهمها من الشيخ الأصل إلى مرضى العامل لأنه خلفت بمنظم لأن العقل والاتشاق بينك وبينك أن يقوم بالمصرح وبناء على ذلك مرضه على نسكه ويتحمل نسئولية نسكه قال من حيث أن أفر الشرق. لكن لو أن صاحب العمل مسامح أو جرى حرف المسامحة وكان ذلك عن طيبة نسك من المالك الحقيقي فإنه لا إشكال في هذا وللمالك الحقيقي كان يفلل للمرض وآخر أما إذا كان العامل قد أفراده المرض لتعطلت مصامح لصاحب العمل فلا إشكام أننا نقول لهذا العامل أقم غيره مقامه فيقيم غيره مقامه وحينئذ ينزل العقب على نقفة علىه فإذا لنكم غيره مقامه فإننا نقول لصاحب عمل أقم غيره مقامه ولك الحق أن تقوه ذلك من الدجرة التي تفق عليها تعالى. الله تعالى أسابقنا الله ربيل في الشيء هل يتحق أن يطبق حبيث الشاكل من فراء في شراء السيارة بدون شرط هذا الباضي ممكن بشرطاً يكون في السيارة حليف ما السيارة. هذا في السيارة الشرط لها حليف هذا وقال أنسكها ثلاثة أيام ولا يمكن عند دين وجود العيد إلا إذا احتلبها ثلاثة أيام عندهم الشرط المصرى يربط ويحدث الحديد فيها في هذه الحالة لا يمكن لك أن تكتشف أنه فعلاً إذا جئ تشتري بالسوق تراها المتشفة الضرب وتحذب وتحذبها وترغب فيها أن تريدها حلوباً ترغب في الشرائع فإذا اشتريتها متى تكتشف أنه أول مرة الحديد والخير كبير لكن اليوم الثاني سيظهر نوعاً من هذا من النقل ولم تستطيع في اليوم الثاني أيضاً أن تكتشف نقصها ولن تستطيع إلا في اليوم الثالث فإذا لابد أن يكون فيها حل ولذلك أثبت أن يصبح من خيار الشاطئ المفضرات قال المفضرات أنا لا أعرف السيارات سيارة المفضرات ينبغي على طالب الجنة يكون عنده موادين ثابتة ويكون أمر رابحاً أردنا كان ذهباً طلبة العلم إذا مرتعهم يقرأ الجرس الذي يكون في السيارة ويسلم فقال انا لا اعرف الثلاث اذا مروا شدوا الدمام البعير انا اجل ان يفتح. هناك اشياء ممكن قيادها والحاقها في المنصود عليه اذا اتفق وجه الشبه انه اذا كانت تحذر وجه الشبه ولا تحقيق الا الى من ابيا ورد النصر. هذا ضعيد جدا على الهمومة السيارة كيف والسارة تقل اذا كانت السيارة احد الصار هل يستشو؟, هل يستشو أن يفضلح حديث الشاف المسرار في شراء السيارة بدون شد من هذا؟ هذا هو أنه لا تفضل، هذا هو أنه لا يجب أن يفضل ليس بالسيارة بخصى، ليس بالسيارة في ما الحديث حتى ترد السيارة وطاعي من فضل <تصفيق> ليس من الشباب ولا يستمع وعلى هذا إذا وزدت السيارة في عيبهم، لأن من حقيق يقول أهل الخبرة وهم يهنسون أن هذا العيد مؤثر يكون مثلا عيد المؤثر في قيادة في الخيارة لأن دفع الخيارة وسرعة الخيارة يكون العيد مؤثر في مراكب الخيارة في, في بركة الإنسان الذي كانت في ضده يكون العيد مؤثر في خلل بحيث مثلا كذا لا يميش في الخيارة ويقلحها ويمنعها من المسيط إذا كان في عيوب مؤثر بحيث يخشي الإنسان أنه لو قادر يتعرض للثلف والضرب ونحن دارك من بيوب المؤثره اذا قرر اهل الخبره ان مثل هذا العيد العيد فهي اساسا يريد ان يكون له خيار من الله تعالى ها لا مانع مانع فريستن اصحاب المبادره ذي الشيء لتقسيط نحن نؤجر شققا في سمس فنخص له الحق ان الغرفه تدرج الى 30 من اجمالي الاثره وهو متارض هري ولا يعترض عليك أحيان هل هذا العقد الصحيح أنه غزا من حساب ثلاثمائة وستين عيوما وثان وثمين سعيد مرداني من غرة في, في العقد إلى الثلاثين من جنات الآخر اللفظ أيضا ونقوله وهو متعارف عليه سعيد السنة نحن نأذجب شققا ومحلات فجائية للسنة ونقوم في العقد من غرة فراجب إلى الثلاثين من جنات الآخر إذا, إذا قلتم من غرة فجل اذا 30 جماده الاخيره هذا يختصر عقد مشترك بين الاتفاق يعني اتفقتم على ان يوم 30 ينتهي عقد الايجار فالحين اذا نفس المنظوم ب يوم هذا من حيث الاكر لكن الاشكال في لو انكم قلتم الى ان هذا يضبط هذا اذا ها جماده فهذا افضل لانه ما في شيء يثبت ان جماده يكون 30 ربما كان الجنادة تسام وعشرين نحن السؤال هل من حقي أن يفترض أيوم زائدا لأن قلت إلى الثلاثين فهذا فيه إشكال لذلك الأفضل أن تقول إلى نهاية جنادة الآخرى هذا أفضل فإن كان جنادة الآخرى ناقصا فلا إشكال وإن كان ثاما كلا إشكال لكن تقول إلى ثلاثين جنادة ليس عندك من بليل يده فعلا على إن الشهر سيكون ثام من ثلاثين حين إذن تكون فيه شبهة إذا قال إلى ثلاثين وإن كان الحقيقة مثل ما ذكر الآن أنه متعارف حظاً أن المراجد الثلاثين نهائي لا تقوم بعملهم الأورى والأفضل أن تكون إلى نهاية شهر جمادة فهذا لا شك أنه أورى وأبعد عن الشبهة والله تعالى أسابق من الله صديقي أن الشيخ لا شخص لإجار الأذيار أسابق منه الأذيار البئر لا يؤثر يا إخوان لأن الإشارة وهذه خائدة التعريفات لماذا نجد الفلماء يعرفون الإشارة ويعرفون البيئ الإشارة على المنفع والبيئ على الذات ومن يستأجر البئر لا يريد أن يذكر في البئر ولا يريد أن يأخذ منفعا معين من بئر يريد ذات الماء ولذلك لا يكون عقد إشارة يكون عقد بيئ للماء وعلى هذا لا يقال في أقدر فظار ما عقد إجاراً أبداً ومن هنا لا يمكن أن ندخل الإجارة مع البيت دلما الإجارة المنتهية بالسمج لأن الإجارة ضمن منفعة والبيت مزات من ولا يستمع الاثنان المترباته حجموا منفعة المنفعة على النبذات منشل المؤسس والبيع على النبذات مهمت لما نشعل من ما يمكن تقول مالياً وغير مالياً هذا تقدر ولكن يمكن أن ندخل علينا الضدين على هذا الحد المتناقضين على هذا الجز وعلى هذا نقول إن الآبار يتخذ الطرفان أولاً متعلة ديع ماء الجئر فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه منها عن ديح فضل الماء وهذه المثلة هي تفسير العلماء رحمه الله أنه إذا جاء الرجل المجتاج للناء في الزغض والخلاف كما من نجوز القديمة يحتاجه لإبنه وغنمه وخلاله أو يحتاجه لنفسه وهو في السبيل السادلة لا يجزع من أن يمنعه صاحب البيئة ويمكنه من فضل الماء ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لمن منع فضل مائك إنك منعك فضل مائك واليوم أمنعك فضلي كما منعك لذلك لا منعك الناس فضل ماء عنكه عليك فاليوم أمنعك فضلي الله سلامك والعالم ولذلك لا يجزع الإنسان إذا كان عنده فضل ما أن يمنع خاصة من يحتاج إلى ذلك للحلال يأتي يستقين أو مثلا الكلأ في المزرعة تأتي المرأة فريدا تحتش لبهائنها أو يأتي فضل كبير من المسمين الشيخ الفطنة أو يأتي الصغار ويكونوا يحتشون زنام يضرر المساء يمكنهم لأن مثل هذا فضل الله عندي عن عنديه عليه فيمكن الناس مثل هذا وليم بدا يكون هناك ماليا وشف وناديه تظهر على معاني القوه والرحمه كل حدا أوجب الله عز وجل ان تكون بين المسلمين كل شيء رحمه وضمهم ولو كنت مكان اخيث لما رضيت ان احد يساومك على دينك انك تستعلم وتستغرب كيف ياخذ الناس لكن لو ان شخص سافر جيد لو في حقنا وفي النفس ووضع عليها مثل ما موجود في تمام من الالات تنقل بتتنقل أن ان يمنع مثلا الورثه أن الخزانات الماء من أجل أن يبيع صاحب الوائد على غير ممكن أن يتجق الطرقان كل مثلا خزان بمئة ريال كل خزان بخمسين ريال كل خزان بثلاثين ريال لأن هذا سيبيع على غير فأنت تعطيه إياه لا على سبيل اتفاق النفسي إن على سبيل متاجر فإذا تاجر به فإن صاحب الخزان الذي هو الواعد الوائد تحمل المشقة ويتحمل المشقة الخروج إلى الزئر وهذا قد يكون على مسافات بعيدا من هذين وتحمل الانتظار وتحمل حمل هذا الماء وعب السيارة وتحمل نفقة لطوض السيارة وغير ذلك هذه كلها أمور يتحق في مقابلها إحيان إذا نقول إن هذا من ذات ما يتكلفه في الجن والغير قال الظلماء في قول عليه الصلاة والسلام المسلمون الشركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار قالوا بشرف عدم الشيارة فمن هذا شيئا من هذه الأشياء وظمه إلى نسل وتكلف لشقة الضم فإنه في هذا الحال من حقه أن يساوم عليه وهو أحق به من غيره لهذا على ذلك نقول بيع الماء معارضة على الماء بيع وليست في إجارة لأن بوابط الإجارة تنطبق عليها ولا ينطبق عليها بوابط الإجارة لا تنطبق عليها وإنما ينطبق عليها بوابط الضيء فهو بيع وليس في والله تعالى ثابت منها صديقة الشيخ القائد التي تكون الإعنال أولى من الثمان هل لها صورة من العبادات ثابت منها الإعنال من الإعنال في المعاملات أكثر منها في العبادات لكن قد يحتاج الحقيق لأنه مثل هذا الذي هو الشكم محاولة تقصير العبادة ما أمثل لا أمثل يعني بحيث لا أمثل تدارك لكن المعروف أن هذه القائدة أكثر ما تكون في المعاملات منها في العبادات وأشفى في ذلك عقودة من المعاملات كما بكثن في الإجارات والعقود التي فيها الغضل أكثر فهذه لا شخص الإعمال فيها أولى من الإعمال لأنها مبنية على حقوق المخلوقين وهي مبنية على المشاحة والمقافة وقد اتفق الطرفان وانتزن فبالخلاف العبادات تكون بين المخلوق والخالق وهي مبنية على المسانة فالأمر فيها أوسع من قضية المعاملات أجل ذلك يختلف الحامل بين الانتجاجات والمعاملات بهذا الوجه والله سعى العالم حسابكم مع قضية الفشير قد يكون تطبيق القاعدة ممكن لمنساء الخلافات التي تقع بين العلماء رحمه الله في الأيمان والنذر والعبادات في الصلاة والذكار والسوم والحج قد يقول الفقين أن تصحيح العبادة أولى من الطالحة وإكمامها أولى من إلغائها ممكن هذا يقرد ويستند على هذا الأصل ويقول إن, إن قولي لصحة العبادة مع وجود الضمان في النظر هذا أو يستغفر وتمري عبادة أولى من قول النبي الطالح لأن بقاء العبادة وحصول التعذب الله عز وجل والطاعة أفضل من الإلغاء كلية ولا شكرا هذا مثلا إذا قال ذهب العلماء إن إن من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي الرافض أو أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي تحية المسجد وبطي من تحية المسجد شيء يسير مثلا كأن يكون تتشهد أو يكون تتشهد الثاني ويمكن هو أن يدرس الصلاة فنقول بقاء العمل وإعمامه وإعتباره على منه أو من الضغاء فنقول أتم صلاة الحر حمث الله وأذك فهنا الإعمال أولا من إهمال نقول له اتركها ودعها وفن من ثلاثك وأعطلها فحين يريدنا نقول الإعمال لا من إهمال من أنزلتها بالحج نسألت ما لو أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج وهذه المسألة كرجل جاء في رمضان وقال لبيك حجا جمهور العلماء طبعا على أن الحج معقد والله تعالى كل الحج أشهر المعلومات وأجمعوا على أن بداية هذه الأشهر كما صح عن ابن سعود وابن عمر وابن الله بن حذب نضي الله عنهم وقل ذكر ذلك ابن قريب الطبري بسند قريب عنهم أن بداية أشهر الحج من هلال شهر شوال منه ليلة العيد فلو جاء في يوم ٢٠٢٠ رمضان أو في ٣٠٠ رمضان وقبل غروض الشمس آخر يوم من رمضان وقال له بيك الحجين فطبعا الظاهرية يكون الحج باطل وخاسب وخاسب عبادة والجمهور يختلفون الشاهرية يقولون الجمهور يصححون حجة مئة من الحج ويقولون إنه يفقى بهذه المئة ويسم ويمكن أن يسخوض عمره وبعض الإلماء الشاهرية يقولون إنه إذا أحهم بالحج قبل زمانه فإن يكون بأخ رمضاه فإنه يخاطب الظاهر الظاهر يقول يأكد مئة ولا حج ولا عمي. فإذا أهمل هذا النية وأغارب فيقول مدنى الشافعي أصححه لا أصحح له نية بالحجر لأنه قبل زمان كما لو أحرم بصلاة الظهر قبل الزمان فأبطل نيته الحجر وأصحح هذه النية وأعملها لأنه في الأطل دخل في النية فأصححها بعمر يذهب بعمر ويتحلم منها فإذا أعمل ولم يهم الشافعي هنا يعمل أمنية ويقول هذا رجل اختار اليسوك وعندنا حب الأصغر وحب الأكبر تعذر الأكبر فينطرج إلى الأصغر من أنذلة هذه الصلاة لو, لو أنه ظن أن الشمس قد زال أو أن الشمس قد غرم فقال الله أكبر وأنه صلاة المغرب ثم طلعت الشمس من الغير وتبين أن النهاء لا زال باقي الأفضل في الزوان يعني مثلة الناهزة بعد العاصر صعبة هذه لأنه تسكر عليه العرض لكن لا تنسى الفجر لأنه أحرم بالفجر على أن الفجر قد تبينه ثم تبين أنه بقي للفجر فإحرامه بالفجر تكون في الحبادة في الصرا فإذا جيد تهمن تقول يمتنع فجرا وقد نوى الفجر فلا ينفقل إلى غيره فيهمن وفجر الصراح ولا تحقب لا فريض ولا آخر تعذر كونها فريضة لأنها قبل الفجر وتأذر شونها نافلة لأنه لم يهنها نافلة وإنما نواها سريغة لله وإنما لكل ذي إنا نواع كما قرص لكن في هذا الجمهور يقول أنه قلب نافلة والإعمال أولى من الإهمال فإذا ممكن اعتبار هذه المسائل فصفة من المسائل الخلافين يمكن تطبيق هذه القائدة والله مزيدا أسابق من المفضيلة الشيخة السائل استيقظت من النوم وأنا في نهاب النظام فوجدت أثر الدنيا في فني ولم أرف عنه في حرقه هل صومي في فني أن الصوم الصحيح إن شاء الله ولا يؤثر رفيده في الفن لأنه من خالق وليس من داخل كما لو تم المضبط فإن المضبط بالإذناء لا تؤثر وعلى هذا المسوط الدم والمخدر في الفن لا يؤثر والله تعالى أسابكم الله حضير في الشيء رجل من فني سمة المضبط بعد أن صلى الحرب في المسجد فجاء رجل لم يصلي المغرب وصلى معه وجعله إماما له فالسؤال هل يتلو بصلاته في ركعتين أم لا فتصنع. هنا مسألتان المسألة الأولى هل يجوز إقاع المغرب خلق صنائية عندما يصحح المغرب وراء الإشاء في السفر تقوله يطح ويجوز أن هذا المغرب ويختار بعض عدة الشافية رحمه الله يجوز على هذا الوث أن يدهر بالقراءة لأن الصلاة الليل يجوز فيها الجهر وهي سنة محفوظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجوز الجهر حتى في النهار وهو محفوظ عن السلف كعائشة رضي الله عنها وكان في صلاة زحى ربنا جهر رضي الله عنها وأرضاها الله تعالى أنا فضيلة الشيخ والأستاذي حلفت أكثر من مرة ولا أعلم من عدد الحب فكم كثارة علي تسابق من ربكم بسم لله والصلاة والسلام على حب خلق الله وعلى آله وصحبه ومعالى أما بعد فإن الشقوق التي بين المخلوق والخالق إذا تعذر ضبطها على التعييي لجنة تقبيل فتطالب بتقدير ذلك حتى يغلب على ظنك أنك قد استوثيك العدد الذي تحصل به الطمائنا فنقول لك إن هذه الأيمان لو قلنا يمين تقول كثير فنقول خمسون فتقول قليل فنقول خمسون وسبعون تقول غالب الظن أنها لا تزيد على خمسون وسبعين فنقول اعتجرها خمسون وسبعين يمينا نقص على هذا بالنسبة لبقية الحقوق المتعلقة بالمكلف إذا كان يدهل قدرها يطالب بالتقبير ويكون على وجه يغلب على ظنه أنه قد حصل العدد الذي يجب عليه الله اتحانا عنه أسابق من طبيرة الشيكة الثالث أشكل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم اثهل ما يفعل الفات غير أن لا تطوفي بالبيت في المسار في تقديم السعي عن القران النبله للشرع هذا يكون على, على جواز تقديم السعي عن القران واتباع الطرق هذه المنثره فيها ضروره الدعاء واولا نحتدل اثبات ما ان صلى الله عليه وسلم قبل الوقوف بعرفه مع ان بعض شراحنا قدما عليه بقول كان سعى هو رضي الله عنها فادتى دنيانا قال في سعى رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه مطلبت من الـ الـ الـ الـ إلى كونها قارنة لأن حجها وقع في كحج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قابه كانت هي ناوية الاتمسع وجاءت في عمره ثم إنها لما حاضق في السلف قبل دخولها إلى مكة ودخل عليها رسول الله رسول الله عليه وسلم في صبح ثالثة من ذلك الحجة حينما كانوا بسلف وليا <تصفيق> رضي الله عنه قد حاضق إذ يتكي فقال ما لك أن ذاك الشيء كتبه الله على بنات آدم إسمعي ما يصنع أجهاد. غير أن لا تطوفي بالبيت نقلها من العمراء إسمعي ما يصنع الحاج نقلها من العمراء إلى حج قرامنا وبنان على ذلك قالوا أنا فانقلب قائمة والمتمتع إذا تعذر عليه وصوله إلى البيت قبل الوقوف بعرفة ينتقل إلى القرام وبنان على ذلك إذا انتقلت قائمة أمقاري من الجدل وأن يفعى سعي يوم النحف ولو سعاه بعد طواف القدوم لأن طواف القدوم بعد طوافه عند قدومه يصح سعي تأسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وعلى هذا فإنه ليس في حديث عائشة فما يدل على أنها سعى قبل يوم يعرفه لكن يبقى نفض الحديث لأن نفض الحديث قال لا اصمع ناس لها الحديث حتى ولو أخرى في العين العيد لعندها رفع ورائب فأجاب العلماء الذين يطلون بوجود تقدم الطواف على الثعي أجابوا لأن عائشة رضي الله عنها ومقرضاها تعذر عليها الثواف بعضر فلا يتحفر إلحاق وعير المعلوم بالمعلوم لأن بروح الصلاة يتجاوز بها محله إنما يستقيم الإستجلال أن لم يوجد عضر مما وقد ودي للعضر فلا وأما الحديث الثعي فقالنا عن عطوك فإن هذا الحديث فيه لم أشعر ولذلك الإمام في لرواية عنه حينما سئل عن هذا الحديث قال إن أصحابا إن مالكاً وغيرا قال لم أشعر فأتت وقصاً يقول الأصوليون كما أشار إلى ذلك الميام الحفظ من دقيق الإيد أثبت وقصاً مؤثراً في شرعية الحكم وهو قوله لم أشعر وشهو الحكم التخريب بالرفة والرفة مرتبطة بعدين الشعور ولذلك كان الإمام ورحمة رحمة الله علم المفقه أحيانا والله و لا شكراً ورحمة الله عليه كان ننظر إلى تنوع الأسانين وخلاف القوات وكان يدطط في الروايات ويشد فيها رحمة الله عليه وكذلك حتى عن الصحابة أنفكين ولذلك أشكلت مثل الحديث غاضي وخديث رجل العام في إجارة الأراضيين والمنذارة والمساقى قال حبيب غاضي الألوان وكان رحمه الله وهذه ميزة المتازة بها عن لقية إخوانهم الأبئين وإن كانوا قد شارطوه من شيء منها لأنهم قد شاقهم بشهادة من كل منصف أنه رحمة الله عليه كان عنده ضدقة وإلمان عظيم بأسانيد الروايات واختلافها وما تضمنت في ذلك الروايات من الأنثار والعبارات ضدقة عزيبة رحمة الله عليه خاصة إذا انفرد عن الظلمات برواية وأثر فمن المعلومة أن الإيمان أحمد رحمة الله عليه تأخر عن بقية إخوانه من الثلاثة فتتلمد على الشافعين حصل علوما كثيرا في الأصول وكان يقول لولا الشافعي ما عرف لناسخ من لا ناسخ الحديث من منسوخي وهذا من الورع وحظة الجنيه وحظة حق للعلماء لولا الشافعي ما لا ناسخ الحديث من منسوخي لنعنى أنه تفقع على الشافعي في علوما الأصول واتفاد منه وأول من دور حين من أصول الكتب هو الإمام الشافعي وقع آية رحمة الله عليه في المدرسة المقلية التي كان يكون فيها خلاله بين آئمة الحنفية وبين الجمهور رحمة الله عليهم فأخذ من الإمام الشاكري وحفظ من كثيرا من الضوابط والأصولية ومن العقل فاستفاد كثيرا منه ثم زاد على ذلك لأن الإمام الشاكري يتلمد عن المال. المال فحفظ للشاكري في مالك فحفظ الموضوع وقال في أربعين ليلة فالإمام الشاكري قوية كذب وكان لائد في المجلس الذي فتوعدني وقال فيه رحمة الله عليهم قوة علمي وقضره رحمه الله ورحمة الله فحصل من الشاذعي لما حصله من ذلك أثراً ونظراً وهو ثم أعطاه الله عز وجل ودعا عن أثانيهم ودعا على أثار الصحابة فتجد في بعض الأحيان يحصل من المغنيات عن الصحابة ما لا يصل عن إثنين عشر الصحابياً وهذا الأحيان عن عشرين الصحابين من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحمه الله كل ذنب الناس للصحابة واتباعه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له وإجلاله وإجلاله رضي الله عنه وعظام أجمعين فكان حمى الله من سوقي بدقة هذا لا شك أنه أمر ينبغي من يتعالى من فائل خلافة من رأيه الله جميعا برحمته الواسع أعنار قبورا بأماره الخاطعة فأعلى مراسلهم وأجل فوابهم في الدنيا والآخرة بالله تعالى أسابقنا فضيلة الشيء جد الزوجة إن كان له أكثر من امرأة هل كلهما محرم للزوج؟ وهل مثلها إن كان لأجل الزوجة أكثر من امرأة فكلهما محارم للزوج أسابق الله؟ جد الزوجة لا يعتبر أو لا يعتبر زوجاته محارمة لذلك الزوج إلا الأم التي أنجبت هذه الزوجة فيخصف التحرين لمن أنجبت هذه الزوجة كما سنرى ان محمد كانت له زوجات اسمها خديجه وله ثلاث زوجات غير خديجه فانجبت خديجه عبد الله وما عبد الله انجب عاصي وعائشه تزوجها علي فانه اختصت تحريم بام ام عائشه ولا يشمل بقيه زوجات البيت لان زوجات البيت لسنا من حال من ذلك يعتبرنا اذاني بالنسبه لذلك الزوج لكن هؤلاء محاربوا مثل ذربيته وأولاده فأولاده هم الذين لا يخطفوا التحرير لزوجات أبيه بأمهن يعني المهمة التي أنجبتهم هي الجدة وإنما يشمن بقية زوجاته لو أن الجد كان له أربع سواء مبقين في عصمتها أو طلقهن أو ناس عنهن وهو في العصم أو ناس عنهن وهم مطلقاء فهن محارب لذربيته وأولاده وأولاد أولاده وأولاده وأولاده يعلم من تعالى ولا يفتسمانك اباؤكم من النساء الا ما اختلف فجعل الاخرينا يختصهم لكل امراه عقد عليها الذك وابو الاب وأبوه, وابوه وهو الذك وان على فيشمل كل امراه عقد عليها بقد ما ظهرت همها التي انجب بذلك الاذن أو غيرها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله